بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا يواعدكم اولياء يا لا تتخذوا عدوا يواعدكم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 خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء تُصونَ إليْهِم بالِالمَوَدَّةِ وَأَن أأَلَمُ بِمَا أأَخفَيتُم وَما لَتُم تصونَ إليهِم بالالمَوَّةِ وَأَنا أأَمُ ومن يفعل همنيكم فقد ضل سواه السبيل ومن يفعل همنيكم فقد السبيل إ يَثقَفُكُمكُ لَكُم عْدَ أَو وَيَبَشُطُون إلَكُم أَدَهُم وَأَلسِنَتَهُ بِالسُ لَكم عدَ أَْ وَيَبَشُطُون إلَكُم أييدَهُم وَأَلسِنَتَهُ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا يفصل بينكم يفصل بينكم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير وقر كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا وقر قال كانت لكم اسوه حسنه وهي مع الذين معه اذ قالوا اذ قالوا لقومهم اننا راؤ منكم ومما تعبدون من 178. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده 179. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء لا استغفرن لك وما لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا عليك توكلنا واليك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم 111. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 112. ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد 113. ومن الله هو الغني الحميد اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتُم منهم مودة أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتُم منهم مودة والله قدير, والله قدير والله غفور رحيم والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتكسطوا اليهم لا ينهىكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتكسطوا إليهم إن الله يحب المكسطين إن الله يحب المكسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم, وأخرجوكم من دياركم, وأخرجوكم من دياركم وظهروا على لَوْلَهُمْ وَأَخْرَجَنَّكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَضَاعَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهم الله اعلم بايمانهم فان علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار فان علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتمهن اجورهن ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتمهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وَاتُمسِكُوا بِيَصْمِ الكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حكم الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَإِن فاتكم شيء فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون واتقوا الله جاء اكل يبايعنك على ان لا نشرك بالله شيئا يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا بالله شيئا على اتَّخَذَ اللَّهُ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُونَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكَنَا بِاللَّهِ وَلَا يَسْرِقُونَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَقْتُلُونَ إِنَّ ابْنَ بُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينكَ فِيمَا مَعْرُوفٍ أَلَيْسَ قَتْلُنَا أَوْلَادَهُ وَلَا يَأْتِينَا بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينكَ فِيمَا مَعْرُوفٍ ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد ياسوا من الاخره كما ياس الكفار من اصحاب القبر